وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فلا ينكر أحد من المسلمين بل وحتى من غيرهم أن فضل الوالدين على الأولاد كبير فالوالدان سبب لوجود الولد ولهما عليه حق كبير فقد ربَّ ياه صغيرا وتعبا من أجل راحته وشهرا من اجل منامه وقد اتفق الرسالات كلها على فضل الوالدين قال سبحانه واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وجعل الله سبحانه وتعالى مرتبه الوالدين كبيره عاليه حيث جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقد تواترت الأحاديث الكثيرة مُبَيِّنَةً فضل الوالدين عن الأولاد من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال ثم بر والدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إس لزدته لزادني فتأملوا رحمكم الله كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم استئذان الوالدين شرطاً للخروج في سبيل الله عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستئذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد, ففيه فجاهد وفي صحيح مسلم أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله أبتغي الأجر من الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وروا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أحد باليمن؟ هل تركت أحداً من الناس باليمن؟ قال نعم تركت أبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أذنا لك؟, لك في الهجرة؟ قال لا قال فرجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد في سبيل الله وإلا فبرهما وإلا فبرهما بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل عليه السلام عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعدا منبر يوما فلما وضع رجله على الدرجة الأولى قال آمين ثم وضع رجله على الدرجة الثانية فقال آمين ثم وضع رجله على الدرجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ من خطبته ذكروا له ذلك وسألوه عن سبب قوله آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل استقبالني حين وضعت رجلي على الدرجة الأولى فقال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فلما صعفت الثانية قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فلما صعفت الدرجة الثالثة قال لي جبريل ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ويتأكد البر بالوالدين حين الكبر والضعف قال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف, رغم أنف أي ليجعل أنفه بالرغام والرغام هو التراب قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة إن بر الوالدين من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ولهذا فقد كان صفوة الخلق من الأنبياء والرسل خير الناس لوالديهم فهذا عيسى عليه السلام يقول عن نفسه وهو في المهد صبيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام يقول الله في حقه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا قال عبد الله بن واقد رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة لا تجد عاقا لوالديه إلا كان جبارا شقيا عصيا ما من إنسان يعق وارديه إلا أصبح جبارا شقيا عصيا إذا علمنا هذه النصوص أو بعض هذه النصوص في فضل بر الوالدين فعليكم أن تعلموا أيها المسلمون أن عقوق الوالدين من أكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى في الصحيحين عن أبي بكرة الثقافية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر انا انبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثه قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال صلى الله عليه وسلم انا وقول الزور انا وشهادة الزور انا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها ويرددها حتى قلنا ليته سكت وجاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم وعد البنات قتل البنات وهن حيات وقد كان هذا معروفاً في الجاهلية الأولى إن الله حرم عليكم وعد البنات وعقوق ومن عن وهات وجعل النبي صلى الله عليه وسلم رض الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما إذا كان ذلك في المعروف في طاعة الله روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما فكم رأينا من رجل شقي شق في هذه الدنيا بسبب أنه أساء إلى والديه أو أحدهما فدعوا عليه فخسر خسراناً مبينا وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة أن يؤخر الجزاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الواردين فإنه يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا فإنه يعجل لصاحبه العقوبة في هذه الدنيا فإلى الله المشتكى ممن يأخذ والديه أو أحدهما إلى ما يسمى بمراكز العجزة وويل لمن يلقيهما أو أحدهما إلى الشارع فأي قلب يحمله هؤلاء وأي مدرسة تخرج منها هؤلاء إنها والله مدرسة العصاث والأشقياء أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره سار واقتفى لعظم حق الوالدين على الأبناء فإنه لا يمكن أن يرد الأبناء الخير الذي فعل لهم آباؤهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه لا يجزي والد واردة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وإنما جعل هذا جزاء له لأن الولد كان معذوبا كان معذوما لم يكن شيئا فكان الأب سببا لوجوده وثبوت الأحكام في حقه فكأن الولد مثل العبد الذي أعتقه سيده وهل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أخرج البخاري في الأدب المفرد أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إن أمي كبرت حتى أصبحت أغسل ذلك منها فهل جزيتها قال لا ولو بزفرة واحدة ولو بصرخة واحدة عند الولادة ورأى ابن عمر رجلاً يطوف بأمه على ظهره بالكعبة فقال يا ابن عمر أترانيكا فأتها وجازيتها فقال ولو بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت والله يذيبك على القليل كثيرا وجاء رجل إلى أحد السلف فقال إني أصبحت لأمي كالأم لولدها أحضر لها الطعام وأعينها على قضاء حاجتها وأفعل وأفعل وهي قد بلغت من الكبر عتيا فقال إنما فعلت لك هذا أمك وأنت صغير وهي ترجو بقاءك وحياتك وأنت تفعل هذا وترجو موتها وفراقها قد يقول قائل أيها المسلمون قد يقول قائل فكيف يكون البر بالوالدين فالجواب أنه يكون على أقسام وأحوال من ذلك أن يحسن, الإح... أن يحسن الإنسان صحبة والدين وأن يعاشرهما العشرة الحسنة قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فإذا كان هذا في شأن الأبوين الكافرين فكيف بالأبوين المسلمين المؤمنين وقال سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا تقل لهما كلمة أف ولا تنهرهما لا تغلظ لهما في القول لا تغلظ لهما في القول وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه اي تواضع لهما. تواضع لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا فلهانا سبحانه وتعالى عن كلمة أُف وهي أدنى كلمة يُذبي بها الإنسان وارديه فكيف بمن يضرب والديه ويسمهما ويفعل ويفعل فالله المستعان من البر بالواردين صلة الرحم في حقهما وزيارتهما والإحسان إليهما بالمال والكلام الطيب فهم أولى من غيرهم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي من أحق الناس بصحبتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بل إن زيارة الوالدين يبقى فضلها حتى لو كانا كافرين حتى لو كانا كافرين مصطاق هذا ودليله وبرهانه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر للصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة هي مشركة لا ترغب أن تدخل في الإسلام أفأصلها قال نعم صلي أمك قال نعم صلي أمك فإن كان الوالدان أو أحدهما ليس بحيين فإن من برهما أن يصل الإنسان أهل ود لأبويه وأصدقاء أبويه دليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه كان في طريقه إلى مكة فلقي أعرابياً فأعطاه حماراً كان يركبه وعمامة على رأسه فقيل لبن عمر إنهم أعراب يرضون بدون ذلك لو أعطيته شيئاً يسيراً لقبل لماذا تعطيه حماراً وعمامة؟ وشيئاً من ذلك فقال ابن عمر إن أباه كان وداً وصديقاً لأبي عمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أضر البر صلة الرجل أهل ود أبيه وأخرج ابن حبان في صحيحه أن أبا بردة قال أتيت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال له أتدري لما أتيتك؟ قال قلت نعم قال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا لا أدري لما أتيتني قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه وهو في قبره فليصل الإخوان أبيه بعده وقد كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء ووده فأحببت أن أصل ذلك من البر بالوالدين الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات فهذا إبراهيم عليه السلام مع ما لاقى من أبيه آذر وشتمه وآذاه واتهمه بالجنون ووعده بأن يرجمه ويفعل ويفعل قال لئن لم تنتهن أرجمنك وهجرني منياه ماذا قال له إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وقد كان يقول في دعائه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلما أخبره الله عز وجل بأن أباه مات كافرا توقف عن الاستغفار كما قال سبحانه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وهذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من فقد أبويه أو أحدهما فليقل اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا فليقل اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا وليكذر الإنسان من الدعاء لوالديه أو أحدهما إن كان أحدهما ميتا مصداق هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فالولد الصالح إذا دعا لوالديه وصل هذا الدعاء أبويه وهما في قبرهما فلعل الله عز وجل أن يغفر لوالديه ولعل الله عز وجل أن يخفف عنهما من ذلكم أيها المسلمون الإحسان إلى الوالدين بالمال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي يريد أن يأخذ مالي كله فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك, أنت ومالك لأبيك أليس ملا من, من يوشق الأموال الطائرة في الحرام على الفاجرات العاهرات وعلى الصهرات وغير ذلك ثم إذا سألته أمه دراهم معدودات عنها ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه اسمع أيها المسلم إلى هذا الأثر العظيم عن ابن زيد بن الحسن قال كنت لا آكل مع أمي على مائدة واحدة لا آكل مع أمي في مكان واحد فقيل له في ذلك أي عاتبوه لماذا لا تأكل مع أمك في مائدة واحدة فقال أخاف أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد أكلت شيئا طمعته فأعقها أخاف أن تسبق يدي إلى شيء رأته بعينها وأحببته بعينها فأكون قد أكلت شيئا أحبته وطمعته فأخشى أن يكون هذا من العقوق هذا أيها المسلمون غيظ من فيض والذكر تنفع المؤمنين ولكن تذكروا أيها المسلمون أن الوالدين نعمة عظيمة لا يحس بهما إلا إذا فقد الإنسان هذه النعمة قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظه وبكى أحد السلف لموت أمه فقيل له في ذلك فقال إنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما وبقي الآخر فاللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنهم هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه